إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد أخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم